من أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 في غرفة القرآن الكريم السلفية الغرفة التي تدعو إلى الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة حللتم أهلا ووطئتم سهلا ومرحبا ممزوج بعطر الورد ورائحة البخور فأسأل الله جلت قدرته وتقدس اسماءه أن يرين الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرين الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه وأن يأخذ بأيدينا إليه وأن يقبل بقلوبنا عليه اللهم إننا نسألك الإخلاص ونعوذ بك من الرياء ونعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من السمعة اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين آه بداية آه أقول لإخواني كيف حالكم؟ كيف حالكم عساكم بخير أسأل من الله عز وجل أن يرزقكم الإيمان والعمل الصالح وأن يرزقكم الصحة السرمدية الأمدية السرمدية الأبدية الأمدية طيب ثم أقول الحاضر معنا يرفع يده يرفع يده الطيبة الحاضر معنا يرفع يده الطيبة سلمكم الديان من كل سوء حتى نعرف يعني الحاضر من الغائب وحتى إذا دخل داخل يحرس وينفعل ويتبع الإخوان في طلب العلم الأستاذ سامح موجود يعني وإن شاء الله أنا في وقتي الأستاذ سامح لأن وقتي أنا تمام التاسعة تمام وقيل لي أن عندك ضيوف يعني وتمنيت أن أكون أحد الضيوف يعني عشان أتعشى معكم طيب الأخوة والأخوات هل تريدونني أن أراجع الله يبارك فيك الأخوة والأخوات هل تريدونني أن أراجع ولا أدخل مباشرة في الدرس وإن شاء الله صوتي يصل إليكم بشكل جيد إن شاء الله ماذا يقول الجمهور في غرفة القرآن الكريم ماذا تقترحون هل نراجع مباشرة في الدرس تمام قيب والباقون ماذا يقترحون الإخوة يسمعون إن شاء الله ها؟ طيب أنتم معي ولا ضدي طيب كنا قد ذكرنا باب معرفة علامات الإعراب باب معرفة علامات الإعراب قلنا علامات, علامات الرفع يعني بدأنا بالرفع قلنا لما ذكر المؤلف رحمه الله باب الإعراب ذكر علامات الإعراب تمام وقلنا للرفع أربع علامات قلنا للرفع أربع علامات أصلية ونائبة وهي والواو والالف والنون اربع علامات والضمه هي الأصل والباقي نيابة عن الضمة يعني الواو نيابة عن الضمة والالف نيابة عن الضمة والنون نيابة عن الضمة تمام فأربع علامات للرفع اربع علامات للرفع أربع علامات تمام ثم ذكرنا موادع الضمه موادع الضمة قلنا فأما الضمة يعني المؤلف سيمشي على على منهجية وطريقة أنه يجمل ثم يفصل هكذا ستلحظون الإمام ابن آجروم يمشي على طريقة الإجمال ثم يفصل في البداية قال للرفع اربع علامات الضمه والواو والالف والنون عندما اجمل سيفصل سيذكر يعني متى يكون الرفع بالضمه ومتى يكون الرفع بالواو ومتى يكون الرفع بالالف ومتى يكون الرفع بالنون تمام فقال فاما الضمه تكون علامه للرفع في اربعه مواضع يعني الذي يرفع يرفع بالضمه اربعه اشياء قلنا الأولا الاسم المفرد وذكرناه الاسم المفرد يرفع بالدمة والمفرد عرفناه ما دل على واحد او واحدة ما دل على واحد كزيد او واحدة كهند تمام فما دل على واحد او واحدة فنقول مثلا جاء زيد جاء فعل ماض نقول فعل ماض او فعل ماضي نقول فعل ماض هكذا ونقول فعل ماضي تمام إذا قلنا ماض بالتنوين تحدث الياء وإذا قلنا ماضي نثبت الياء تمام فيجوز فيجوز الوجهان ثم الذي يرفع بالضمه هو جمع التكسير وقلنا أن جمع التكسير ما ذل على ثلاثة فأكثر مع تغير بناء مفرده ما ذل على ثلاثة فأكثر مع تغير بناء مفرده ما معنى الكلام الرجال مثلا الرجال جمع تكسير لماذا جمع تكسير لرجل تمام فهو ما ذل على ثلاثة فأكتر مع تغير بناء مفرده الرجال ذل على ثلاثة فأكتر مع تغير بناء المفرد المفرد من الرجال هو رجل إذا قلت رجال تغير بناء المفرد المفرد رجل راء مفتوحة وجيم مضمومة تمام؟ أما في الجمع رجال راء مقصورة وجيم مفتوحة بينهما أو بينها وبين اللام ألف وفي رجل ليس بينها وبين اللام ألف إذن تغير بناء مفرد ولهذا نسميه جمع تكسير لأننا كسرنا المفرد يعني حطمناه وأتينا بصورة جديدة تمام تمام جمع التكسير أيها الإخوة وهذا أخذناه المرة الماضية تمام طيب الذي يرفع بالضمه كذلك هو جمع المؤنث السالم وجمع المؤنث السالم ما زل او ما دل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حي الله الداخلين جمع المؤنث السالم ما دل على ثلاثه فاكتر مع سلامه بناء المفرد ما معنى هذا القول يا حاج سعيد ابو أنس الجزائري ساشرح وعرفه بعض العلماء بأنه ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده كيف ذلك؟ مثالهم نجمعها جمع أن سالم هندات وعائشة عائشات وخديجة خديجات وفاطمة فاطمات وهلما جرى إذن إذا قلنا عائشات خديجات فاطمات هندات اللهم احفظ بنات المسلمين اذا ما دل على ثلاثة فاكثر مع سلامة بناء المفرد وإن شئت فقل ما جمع بألف وتاء مزيدتين لماذا أقول هند زد ألف غمد عيونك وزد ألف وتاء تصير إيش هندات عائشة غمّد عيونك وزيد ألف وتاء عائشات خديجة غمد عيونك وزيد ألف وتاء خديجات فاطمة غمّد عيونك وزيد فاطمات إلا زلزال لا يغمّد عيونها إلا زلزال فأيها المباركون هو الجمع المؤمنة السالم ما دل على ثلث أكثر ما سلام بناء المفرد يعني أن المفرد لا يتكسر <تصفيق> لا جمع جمع زلزال براكين هو اسمه بركان مو زلزال براكين فاذا ما دل على ثلاثة فاكثر مع سلامه بناء المفرد يعني المفرد باقي كما هو سالما تمام أما جمع التكسير فهو يكسر يكسر يكسر ايش يكسر المفرد فقلنا جمع التكسير يعني هذا الجمع مكسر مكسر تمام ومحطم أنا سأسأل أبيات هل هو جمع مؤنث سالم أبيات هل هو جمع مؤنث سالم الأبيات جمع مؤنث سالم أيها المباركون إذن حتى نعرف أنه جمع مؤنث سالم ولا لا عندنا تعريف في التعريف قلنا ما ذل على ثلاثة فأكثر مع سلامة بناء المفرد أو نقول ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده نجرب أبيات هل هو جمع؟ نعم هو جمع ان تسالم ليس جمع ان تسالم لماذا؟ لأن التاء في أبيات أصلية التاء في زائدة تمام؟ تمام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عفوا على هذا الطيران يعني عفوا على هذا الطيران يعني ترتو كما يطير النسر يعني ما شاء الله الله يصر يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حياكم الله وبياكم في غرفة القرآن الكريم السلفية غرفة إعداد الدعات إلى الله عز وجل فقلنا جمع المؤنث السالم ما دل على ثلاثة فأكثر مع سلامة بناء المفرد وقيل ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده قلنا أبيات هو جمع تكسير لماذا لا نقول جمع مؤنث سالم لأن لأنه تغير المفرد وأيضا التاء في أبيات أصلية وجمع المؤنث السالم لا بد أن تكون التاء فيه زائدة تمام؟ كذلك قضات هل هو جمع أن سالم قضات يعني يعني يعني أي جمع أن نعم الجمع المؤن السالم يشترط فيه تاء نعم. يشترط فيه ألف وتاء مزيدتين يشترط ما جمع بألف وتاء مزيدتين على المفرد بهذا الشرط ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده هند هندات لابد من زيادة ألف وتاء تمام أما في أبيات التاء أصلية لده لذا هو ليس جمع أن السالم هو جمع تقسير تمام وكذلك أبيات لأنه تغير المفرد ويشترط في الجمع مؤنة السالم ما دل على ثلاثة فأكتر مع سلامة بناء المفرد تمام تقوى تمام ما عليش إذا فيه شيء عادي يا. المهم أنكم تفهمون الآن قضاة قضاة هل هو جمع مؤنة سالم قضاة مضاف هل هو جمع مؤنث سالم؟ قواعد جمع تكسير ام جمع مذكر سالم؟ الجواب تكسير، وضا جمع تكسير لانه تغير في فيه بناء المفرد ولان ال فيه اصليه ما اتى ال ياءا ليس هذا موضع ذكرها اذا جمع المؤنث السالم ما دل على ثلاثة فأكثر مع سلامة بناء المفرد تمام فإذا والآن الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء المؤلف قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الآن الان سنتكلم على الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حي الله الداخلين نحن نتكلم في الجمع المؤنث يعني وكأنهنا عرفنا أننا نتكلم على الجمع المذكر السالم الله يستر يعني إذا دخل المجموعة من الرجال نصير نتكلم على الجمع المذكر سالم. طيب كذلك الذي يرفع الدم الفعل المضارع الذي لم يتصل بأخيه شيء. بداية الأفعال ثلاثة الأفعال ثلاثة وهذا معلوم عندكم أولا الفعل المضارع ثانيا الفعل الفعل الفعل فعل ماض أو الفعل الماضي نقول ماض ونقول ماضي وفعل أمر تمام نحو ضرب يضرب المؤلف رحمه الله قال الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ماذا يقصد بالفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء سنقول لكم إذا قلنا يضرب يأكل يشرب يقوم يقعد يذهب يجيء والأمثلة كثيرة هذا فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء إذا قلت يقوم هل اتصل بالفعل يقوم شيء يعني هل اتصل بآخر شيء لم يتصل بآخر شيء تمام يق... نعم لم يتصل لا يعني لم يتصل بآخر شيء إذا قلت هنا ضربنا مثال على فعل مضارع يعني آخره حرف صحيح تمام حرف صحيح إذا قلنا يخشى هو فعل مضارع كذلك لم يتصل باخره شيء وهذا آخره حرف كم حروف الا عندكم في مصر ثلاثة ان شاء الله ما يكون اربع ان شاء الله ما يكون اربع تمام ثلاثه وهي الالف والياء والواو ايوه ايوه, أيوة. <تلاتة> يعني نفس الشيء نفس الشيء <تلاتة> انا قلت ممكن عند عندكم أيوه شوفوا زلزال كتب خمسة أيوا أنا قلت ممكن عندكم يعني شيء جديد يعني تكنولوجيا أو كذا طيب نحن متفقون تمام <تصفيق> طيب نحن متفقون ف... فالأفعال التي ذكرتها لم يتصل بأخره شيء وقول المؤلف لم يتصل بأخره شيء خرج به الفعل المضارع الذي اتصل بآخر شيء شوفوا أيها الإخوة والأخوات المؤلف رحمه الله عندما يذكر التعاريف أو نقول التعريف أو الحد التعريف هو نفسه الحد نقول وهذا يعني عادة العلماء التعريف الذي يذكره يكون جامعا مانعا جامعا يعني يجمع كل شيء ومانعا لا يترك أمور أخرى تتركون جامع مانع فقول المؤلف الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء وكأن المؤلف يقول لنا بمفهوم المخالفة أنه فيه فعل مضارع ولكن يتصل باخره شيء أليس كذلك؟ هل فهمتم ما قلت لكم قول المؤلف الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء مفهوم المخالفة يعني العكس أنه فيه فعل مضارع ولكن يتصل بآخر شيء يعني ضده تمام طيب قول المؤلف لم يتصل بآخره شيء فهذا لا يرفع بالدم. يعني الذي يرفع بالضمه هو الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء مثل يقولون فعل يقولون يقولون هل هذا الفعل مضارع او ماضي او أمر من يجيب له الجنه ولا نقول له من سيربح المليون؟ يعني دون الاستعانه بصديق ولا مكالمه هاتفية ولا ها؟ طيب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أسأل الله لكم الجنان. إذن يقولون هذا فعل مضارع. لكن هل اتصل بآخر شيء أو لم يتصل بآخر شيء؟ هل اتصل بآخر شيء؟ او لم يتصل بآخر شيء من يجيب له زونة لا ممنوع ان شاء الله يكون الرصيد قد خلص يعني ما تستطيعون يعني تتصلوا الرصيد خلص يقولون هذا فعل مضارع لكن اتصل باخر شيء لا اتصل اتصل لا اتصل. يقولون هذا فعل مضارع، لكن قد اتصل بآخر شيء. ما الذي اتصل بآخره؟ الواو والنون. إذن لا يمكن أن. تمام؟ نحن قلنا يجوز أن نقول لك الجنة دون المشيئة يجوز أن نقول لك الجنة دون المشيئة شيخنا إذا قلت إذا دعوت الله وقلت أسأل الله لكم الجنة فلا أقول إن شاء الله تمام إذا قلت أسأل الله لكم الجنة لا أقول إن شاء الله تمام الإنسان يعزم في الدعاء ولا يقول إن شاء الله تمام كما يقول اهل العلم تمام تمام يا ويسبر كما تقولون إذا دع الإنسان الله قال أسأل الله لكم الجنة فلا فلا يقول إن شاء الله نعم في فرق في فرق بين فرق بين أن نقول من يقول له الجنة وأن نقول أسأل الله لكم الجنة إن شاء الله في فرقه تمام لأنني يعني عندما قلت من يقول له الجنة بعد ذلك قلت أسأل الله لكم الجنة تمام ففي فرق إن شاء الله طيب فقلنا يقولون هذا فعل مضارع لكن قد اتصل بآخر شيء ما الذي اتصل باخره الواو والنون إذا لا يمكن وفيكم بارك الله إذا لا يمكن أن يرفع بالدم لأنه اتصل باخر شيء اتصل بماذا اتصل باخره الواو والنون تمام قال الله تعالى لا يسجنا لا يسجنا يسجنن هل اتصل بالفعل المضارع باخره شيء هل اتصل بالفعل المضارع هل اتصل باخره شيء قولون يسجنن يسجنن مروة تقول اتصل به نون التوكيد والباقون ماذا يقولون شوفوا حتى تعرفوا إذا أعطيكم ضابطا مهما سهلا أنا قلت يقوم قلت يخشى يعني الفعل المضارع إما أن يكون صحيح الآخر أو معتل تمام إذا وجدتم أي حرف بعد الحرف الصحيح من قولنا ميم يقوم أو الألف المقصورة فعلم أنه فعل مضارع اتصل بآخر شيء تمام أن فعل مضارع اتصل بآخر شيء فهو إذن لا يرفع بالضمة لأنه نون التوكيد السقيلة في نون التوكيد السقيلة يعني مشددة يعني غير مشددة تمام تمام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان لا يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى. يطغى هل هو فعل مضارع اتصل بآخر شيء يطغى؟ قال الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى لم يتصل بآخره شيء إذا هو يرفع بماذا إذن يرفع بماذا قال المؤلف يرفع بالضمة السيء المدارع الذي لم يتصل بآخره شيء يرفع بالضمة تمام ولكن هنا يطغى كما قلنا الألف تقدر عليها جميع الحركات للتعذر قلنا هذا وقلنا الواو والياء تقدر عليها الضمة والكسر أما الفتحة فتظهر فيها قلنا هذا تمام ألم نقل هذا الألف تقدر عليها جميع الحركات أما, أما الواو والنون فتقدر عليها تقدر عليه الرفع والجر أما الفتحة فهي تظهر تمام فهمتم هذا؟ طيب قال الله عز وجل وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم تهدي تهدي هل هو فعل مضارع؟ اتصل بآخر شيء تهدي تهدي كذلك لم يتصل بآخر شيء تمام آه نعم آه قول المؤلف يعني قول المؤلف الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء هذا الشيء الذي يتصل بآخر الفعل يجب أن يكون مؤثر يجب أن تعرف مسألة مهمة الشيء الذي يتصل مثلا كقولنا الذي اتصلت بآخر الفعل المضارئ تؤثر فيه لأن هناك أشياء تتصل بالفعل المضارع. لكنها لا تمنعه من الرفع بالضمة مثال اتصال بعض الضمائر تقول مثلا يضربه يضرب يضربه لم يتصل بآخر شيء ولكن الذي اتصل به هو الضمير تمام فالذي يتصل بالفعل المضار يعني شيء يتصل بالفعل يضربه يتصل بآخره شيء ولكن هذا الضمير لا يؤثر لا يؤثر كما تؤثر نون التوكيد على الفعل المضارع تمام تمام إن شاء الله طيب وارادت انطيكم فائده الفعل المضارع اذا اتصلت اتصل به نون التوكيد الثقيله او الخفيفه فيصير مبنيا لا يسير معرب الفعل المضارع إذا اتصلت به نون توكيد خفيفه او ثقيله فإنه يبنى لا يعرب فانه يبنى لا يعرب نعم طيب نعم نعم, نعم. الثانيه بالتجديد تمام ونقول يسجنا يسجنا فيه يسجنا وفيه يسجنا فالنون التوكيد الثقيله والخفيفه كلاهما يفيد التوكيد تمام؟ كلاهما يفيد التوكيد لا سيما واحده مشدده والاخرى غير مشدده هذا هو الفرق تمام هذا هو الفرق تمام فكذا مثلا يوس وهناك من يكتبها هكذا يسجن يكتبها بالالف تمام فيه من يكتبها يسجن وفيه من يكتبها يسجن يعني كأنه تنوين في الالف تمام فيه من يثبتها يعني نن وفيه من يجعلها ألفا تمام تمام ويسجنن يعني بالتشديد وكلاهما يفيد التوكيد خيب إذن لاحظة لاحظة كلها السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم مالك مالك لحظه قل. السلام عليكم. قل. إني أحبكم في الله. درس مجيد نعم هذا إسماعيل الصغير. لا هذا إسماعيل. ليس أنس. أن أنس ممكن ضربه أنس. أنس دائما يشاك مع إسماعيل. الله <تصفيق> السلام عليكم. مان. امدرس درس ونجي ها؟ امدرس درس ونجي إن شاء الله. يلا. إن شاء الله. اراني درس دركاه. دوكن كمل درس ونجي إن شاء الله. هلا؟ إن شاء الله. يلا. الله مسلم عليكم. السلام عليكم, سلام عليكم. حياكم الله وبيككم. صوت صفيري البلبني حيج قلبي تسمني الماء والظهر معا ما زار لحد المقني وأنت يا سيدي وسيلي وموللي فكم فكم تيمني وسيلي وخيفلي قطفت فقال ل ل ل فقد غدى مارولي طيب والعود دد دد دد لي الخود مالت فرباه الفعلها درج لي فوالولد فوالولد ولي ولي يوين لي فقل جلست والولي وبين الل الق قالت لوحي دكذا انا الوحيد بالنقل وفي الجهة انتقلوا لني قهوة كلاس لني شممتها بأن في أفكار من للقل بالزهر والسرور لي ولو ده بن ده ديري وطب طب طب طابيري رخصوا قد بابي شاو شاو شاو ييشو هلا رخص فرجلي لا صار لي لا كب على حماني نزلي امشي على سراسه كم مشيت على الناس بتنجم جمالي في السوق قبل أظن أراد أن يأخذ اللاقط ويسمعكم أبيات الأصمعي <تصفيق> طيب السلام عليكم الآن خلوني نكمل الدرس <تصفيق> الله يبارك فيكم ويحب كثير أبيات الأصمعي صوت السفير ومشاء الله لقد حفظها يعني كلها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يكون فاصل نعم وتقريبا تق تقريبا أربع سنوات ونصف أربع سنوات ونصف نعم فكنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يكون فاصل قيّم إن شاء الله ان شاء الله يكون فاصل طيب يعني فاجؤوني ودخلوا وأخذوا اللاقط وقالوا مسلم على عائلتنا الله يبارك فيهم ويبارك فيكم أنتم كذلك فان شاء الله كنا نتكلم على الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء تمام اذا الآن كم علامات الرفع اربعة علامات الرفع اربعة ما هو الدليل على انحصارها في الأربع التتبع والاستقرار؟ وما هي الضمة والواو والألف والنون الضمة تكون علامة للرفع في كم موضع في أربعة قلنا الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء قلنا ما هو الاسم المفرد ما دل على واحد أو واحدة مثال بما دل على واحد مثال واحد زيد ما دل على واحدة مثال هند كذلك جمع التكسير قلنا ما دل على ثلاثة فأكثر مع, تغير مع تغيير بناء مفرده وقلنا كذلك الجمع المؤنث السالم هو كل جمع زيد فيه ألف وتاء فقد انهينا يعني علامات الرفع بالضمه علامات الرفع آآ بالضمه آآ ان شاء الله يعني هل نكتفي بهذا القدر او نزيد ماذا تقترحون لعل الاستاذ سامح لهم درس فما ادري ماذا يقترح الاخوه والاخوات هل نزيد شويه ولا كيف عشان يعني <تصفيق> عشان تضبطوا المسائل طيب الان نيابة الواو عن الضمه الله يبارك فيكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حي الله الداخلين لحظه لحظه اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله نيابة الواو عن الضمة نيابة الواو عن الضمة بعدما نهينا, انتهينا أو أنهينا علامة الرفع بالواو الآن سنتكلم عن الواو نيابة عن الضمة الأصل في الرفع أن يكون بالضمة الضمة هي العلامة الأصلية أما الواو والنون والألف فهي علامات يعني بالنيابة فهي علامات بالنيابه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تمام ان شاء الله في صوت في صوت في صوت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم في صوت إذا قلنا أن الرفع بالضمه هو علامة أصلية أما الواو والألف والنون هي علامات نائبة والآن سنبدأ بالعلامة الأولى من علامات النيابة وهي الواو الواو نيابة عن الضمة لماذا نقول نيابة عن الضمة؟ لأن الأصل في الرفع هو بالضمة سلمكم الديان من كل سوء فالسؤال الذي يطرح نفسه بنفسه لماذا لم يأتي بضمه نقول لأن الضمه إذا اشبعت تولد منها واو يعني بمعنى الدمة اذا إذا ما شاء الله الأكل والفول وإلى غير ذلك تصير واو الدم إذا عطيناها تأكل ما شاء الله عليها فتصير واو فالضم إذا أشبعت تولد منها واو، فالواو أقرب شيء للضم، لذا ذكرها المؤلف مباشرة بعد الضمة ولم يذكر يعني الألف أو ثبوت النون قبل الضمة، تمام؟ فلهذا جعلها المؤلف تواليها فقال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين. جزا الله خيرا هذا المؤلف يقسم ويحصي المؤلف رحمه الله يعني سبحان الله يجمل يفصل يقسم ويحسي يعني الكتاب هذا كتاب مستطاب جدير على طلبة العلم أن يشرحوه للطلاب وما هو الدليل على ذلك الدليل كما نقول دائما ليس هناك دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس وإنما الدليل هو التتبع لاستقراء فإن علماء اللغة رحمهم الله تتبعوا كلام العرب توجد أن الذي يرفع بالواو لا يعدو شيئين الأول جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم يرفع بالواو نيابة للضمة جمع المذكر السالم إيش هو ما دل على ثلاثة فأكتر مع سلامة بناء المفرد وإن شئت فقل ما جمع بواو ونون او ياء ونون مزيدتين جمع المذكر السالم ما دل على ثلاثة فأكتر مع سلامة بناء المفرد وإن شئت فقل ما جمع بواو ونون أو ياء ونون مزيدتين بماذا قلنا بواو ونون في حالة الرفع أو ياء ونون يعني في حالة الجر والنصب مزيدتين بهذا الشر أن تكون مزيدتين وإن شئت فقل ما سلم فيه بناء مفربه كيف ذلك نقول مسلم زد واوا ونونا فصير إيش مسلمون هذا جمع المذكر السالم ما شاء الله ومعنى مسلم مسلم يعني إذا قلنا مسلمون يعني عائلة مسلم مسلم وهكذا يعني يصير أهل الشام كلهم معنا في هذه الغرفة ما شاء الله عليهم فمسلم زد واوا ونونا أيها علشان كده جاوبت بسرعة تمام فمسلم زد واوا ونون زيدوا ونونا فقل مسلمون هذا جمع المذكر السالم لو نزيد في تقوى تصير لا لو نزيد في تقوى تصير جمع مؤنث سالم ها على فكره شفتي مسلم مسلم غارت منك تقوى غارت فهذا جمع مذكر السالم لأنك زدتا واوا ونونا على المفرد وبقي المفرد كما هو عليه وإن شئت فقل لأنك جمعته مع سلامة بناء المفرد مسلم ما تغير إذا قلت بنون, بنون هل هو جمع مذكر سالم بنون من يجيب بنون هل هو جمع مذكر سالم بنون مسلم مسلم قال, قال لا وتقوى قالت نعم بنون بنون جمع ماذا بنون بنون جمع ماذا جمع ابن تمام تمام بنون جمع ابن ف إذا أردنا أن نعرف أنه جمع مذكر سالم أو ليس بجمع مذكر سالم ماذا نفعل عندنا تعريف تمام هو التعريف ما جمع بوا ونون أو ياء ونون مزيدتين قلنا ما جمع بوا ونون يعني في حالة الرفع أو ياء ونون في حالة الجر والنصف هذا سيأتي معنا مزيدتين بشرط مزيدتين إذن ابن ماذا زدنا ابن بنون؟ إذا هل بنون جمع ذكر سالم؟ لا ليس جمع ذكر سالم. لماذا؟ لأنه تغير المفرد. لأنه تغير المفرد. وقلنا ما دل على ثلاثة فأكثر مع سلامة بناء المفرد. هذا مهم جدا جدا. ما دل على ثلاثة فأكثر مع سلامة بناء المفرد. نعم لو قلنا ابنون إن كان هذا يجوز في اللغة لو قلنا ابنون صار جمع مذكر سالم لكن لا يقال ابنون يقال في اللغة بنون وبنون ليس ليست جمعا مذكر سالم لماذا؟ لأنه تغير فيه بناء المفرد لأن لأنه تغير فيه بناء المفرد فهمتم تمام. أحيانا نكتبها ابن لا هو الأصل ابن نكتبها بنو إذا وقعت بين علمين وهذا في الإملاء أم طيب سؤالك طيب وجيد ما شاء الله ما شاء الله سؤال طيب وجيد ولكن الأستاذ الحسائي سيجيب نقول ابن الأصل ابن بالهمزة ولكن متى تهدف الهمزة في إذا وقعت بين علمين أقول مثلا سعيد بن زيد أين ال... أين الهمزة طارت لماذا طارت لأنه في قاعدة في الإملاء إذا وقعت هاتي الهمزة بين علمين سعيد اسم علم وزيد اسم علم فتطير تحدث تمام تمام شفتوا ما شاء الله الله يعني الله رزقهم في الغرفة <تصفيق> الله رزقكم بشبويه <تصفيق> أنا أمزح أنا لست شبويه أنا يعني منكم أستفيد يعني على فكرة أنا أمزح بس طيب إذن الذي يرفع بالواو نيابة عن الضمى الأول هو جمع المذكر السالم أشياء السنوات الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة الأسماء الخمسه هذه أسماء حصرها النحويون ولا يمكن أن نزيد عليها إلا واحدا اختلف فيه لكن المؤلف كوفي إن المؤلف الأخ الذي دخل حياك الله وبياك هو كتب بالفرنسي قال صلي جسوي أنالجيغيان جدي حمزة حسايد أوسيشت أنالجيغيان اهلا وسهلا انا كذلك من الجزائر ومرحبا بك من الجزائر ولو دا تكتب بالعربية طيب خرج هو قال اهلا انا جزائري وانا اجبته بالفرنسية دخل اي حمزه حياك الله حمزة اكتب بالعربي حتى يفهم الاخوان تمام واهلا وسهلا بك إن شاء الله يعني كل يوم تكون مع إخوانك تستفيد إن شاء الله أهلاً وسهلاً بك حياك الله فالأسماء الخمسة هي خمسة والله فكرة طيبة فكرة طيبة نعم فكرة طيبة نعم لماذا؟ إن شاء الله أنا على فكرة أعرف الفرنسية بنحوها يعني ممكن أساعدكم نعم أنا أعرف اللغة الفرنسية بنحوها ويمكن إن شاء الله يكون هذا مشروع إن شاء الله طيب نعم لما لا تتكون في الغرفة يعني الإنجليجي كمان طيب طيب الأسماء خمسة وهي ابوك واخوك وحموك وفوك وذو مال الأسماء خمسة هناك من يزيد هانون المؤلف الذي ندرس كتابه هو كوفي الكوفيين يقولون الخفض لا يقولون الجر ولكن البصريين يقولون يقولون الجر الخفض الكوفيون يقولون الخفض والبصريون يقولون الجر تمام؟ هناك من يزيد الأسماء يقول أسماء ستة مو الأسماء الخمسة ولكن الصحيح الأسماء خمسة خلينا كمبتدئ نقول أقول أن الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وزمالن تمام؟ فهي ترفع بالواو نيابة عن الضمة فهي ترفع بالواو نيابة عن الضمة سلمكم الديان من كل سوء ولعل الحين يعني برصم الحين بقي الدقيقتين على تمام العاشرة فأدمن أنه وقت الأستاذ سامح أدمن أنه وقت الأستاذ سامح وقت مين الحين نعم طيب أظن في في القدر كفاية أظن في القدر كفاية أظن في القدر كفاية وقتك فات أيوة أظن أنت أستادي وقتك يعني قبل وقتي بساعة على حسب الجدول إن لم تكون الذاكرة نعم طيب الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذمال ولكن هذه الأسماء الخمسة حتى ترفع بالواو نيابة عن الضمة لا بد من شروط لا بد من شروط حتى ترفع بالواو نيابة عن الضمة وهذه الشروط سنذكرها ان شاء الله وهي خمسة شروط وهي خمسة شروط سلمكم البر من كل سوء سندكرها إن شاء الله في جلسة أخرى وأنا أفكر طبعا بمشاورة الإخوة والأخوات لو حبنا نزيد يوم واحد لشرح الآة الجرومية ممكن نزيد يوم حتى نمشي إن شاء الله حتى نمشي في الشرح أظن درس واحد في الأسبوع في النحو لا يكفي ان شاء الله انا اشاوركم في هذا على الاقل نزيد يوم واحد ان شاء الله سأحدد يوم ان شاء الله ريتما اذبط اوقاتي لانني اقدم دروسي غرف اخرى وان شاء الله يعني حتى نمشي ونسأل من الله عز وجل ان يوفقنا وان ييسر لنا امورنا فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسباؤه أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا الشنابة وأن يأخذ بأيدينا إليه وأن يقبل بقلوبنا عليه اللهم اشرح صدورنا واصلح بالنا وثبت أقدامنا واهد قلوبنا ويسر أحوالنا وسقل موازيننا ويسر لنا أمورنا اللهم خذ عنا أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين واحفظنا كما حفظت الروح في الجسد يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الإخلاص ونعوذ بك من الرياء ونعوذ بك من المفاقم ونعوذ بك من السمعة اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الرحيمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين اللهم يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا يا من بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ونسألك بأن لك الحمد ووحدك لا شريك لك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم عذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من أراد أمننا وإيماننا وإسلامنا وسلامنا بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل إلهنا تدبيره تدميره ورده خاسئا يا حي يا قيوم اللهم وألف بين قلوبنا أجمعين على الحق والهدى وأصلح ذات بيننا واهدنا سُبُلَ السلام وَأَخْرِجْنَا من الظلمات الى النور وبارك لنا في أَسْمَاعِنَا وادثارنا وَقُوَاتِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَأَمْوَالِنَا وذرياتنا واجعلنا مباركين اينما كُنَّا ولا تكلنا الى أنفسنا طرفة عين لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم وفقنا لنشر الخير في برنامج اللهم وفقنا لنشر الخير في برنامج اللهم وفقنا لنشر الخير في في برنامج بايدوكس اللهم إنا نسألك الإخلاص في هذا البرنامج ونعود بك من الرياء ونعود بك من النفاق ونعود بك من السمعة لا حول لنا ولا قوة إلا بك لا حول لنا ولا قوة إلا بك عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وأصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تفضلوا لكم احلى اللاقط في الحشا صوت من الاشفاقنا